Bismillahirrahmanirrahim. Sembahilallah, Maha diSembahilallah, Maha diSembahilallah, Maha في Maha diSembahilallah, Maha diSembahilallah, Maha diSembahilallah, Maha diSembahilallah, Maha diSembahilallah, Maha diSembahilallah, من diSembahilallah, Maha diSembahilallah, Maha diSembahilallah, Maha diSembahilallah, Maha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 فاعتبروا يا أولي البصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاق الله ورسوله وَمَن يُشَاقِ اللَّه فَإِنَّ اللَّه شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُم مِّلِّينَة نُوَتَرَكْتُمُها قَالَ على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله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 وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل كي لا يكون دولتا بين اغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب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 Ulaikahum al-sadiqun, wa al-ladzina taboo ad-dara waliman min qablihim yuhibun man hajar ilayhim, wa la yajidun fi وَيُوْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةَ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بليمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم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 اَحَدٌ بَدُو وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ لَدْبَارِهِمْ لَا يُنصَرُونَ لَأَنَّهُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ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 Kemثel الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب نليم Kemثel الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء.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 Walau tak kau khalidin nasul Allah, faansahum anfusahum. Ulai kahum alfasiqun, la yestawi a'cabbul nari wa Asyhabul Jannatihum al-Faizun, Lawan zilahad al-Qur'an'ala Jabalillah, raiyithu khashyam, mtsaddam min khayyati Allah, Watilka lam falu nadrubah al-Nasil alham Hwa Allahu Llazillah Illahu Alimul Rabi wal Shahada Hwa al-Rahman al-Rahim Hwa Allahu Llazillah